الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه وسلم تسليما اماما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كابتوم يشق السره وتنور ال وقلب القلوب والنيات ان نيه ان نيالتي وان تتم ذات نيات انتس الى اليني انتس الى اليني ابي هريره الله عنه حديث ان الله عليه وسلم Inna Allah, ya Nabi sallallahu alayhi wa sallam, haakika, Rabbin, la yanduru ila suvarikum. Biftante sehi ila luya, suratante sehi ila lu, Rabbin subhanahu wa ta'ala. Wa amualikum, wala kartese ninnah ila lu, ya Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wa la ki ila kulubikum wa amalikum. Amma Rabbin, on tante sehi ila luya, amalkan kesin ila da'i. Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Nabi sallallahu alayhi wa sallam hadithi, hankas... سوره سهيلالو يا كلمتسنيلالو كرتن تسنيلالو يا امو ابان اني دالمانيا اونتنتسني عمل كانكسنيلالا عمل لين دي بدهني اكنو عمل لين ولن سير الى الين اخلاص لله الله عليه وسلم نندت عمل ميراسيته واقومف ميداسيته امو اكي رسول الله عليه وسلم قام اما عمل سوم ميداسيته wa qumaf midasate atin malinni akek rasul kiya him kam tayari amal sun sirain furen amma yonkun amal kun akek rasul kiya qaba amma atin ikhlas yani midasine inna maf daga risa midasite qorami dasite wuntun kulli nishia manitati wun shariyan islam wa dande tesirakubaltun sa haga bina adam tin qadibi wayaka yette nafan shopde dibete shopde amma manitati dubisu wofede on nisa كشيرتو دغريسا انما عمل سيرجلتي ونديبت مهماتي توقفن وياك تتكايته شوب نفهي كبو سير ولكايته انن دف اخلاصيان اعمال ربي استي ميلاس ربي سبحانه وتعالى يسون اعمالي سيرفوا داكو سبب اخلاصكبا نيا سالاديني نبي تيللتي صلى الله عليه وسلم باس ربي سبحانه وتعالى اعمالي سس روما كوبالا يوربي سبحانه وتعالى حتى هي جنيمه الله لحومها ولا دماء بها و هو قد يفوني سينبريسون انقراتن سونفسو هي ولا امني من لا ولا كي ينادوك تقوا ميكو سودا وقتا سينونسو ميداسيتنيف يشسو الى ال لا وقاف ميداس ساعتين و دي بيتسورتياتي دوب نو البوابو اخلاسك اباته عمل رب سبحانه وتعالى تقل ليسه من آسات نور سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا الى امنك اشفى غفرك واتوب اليه <تكتور>